ونقصر حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع الأسباب الوقائية والآداب الاجتماعية التي أدد الله عز وجل بها عباده وألزمهم بها عند سماع الشائعات والخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وكل قد بينا من خلال عرضنا لبعض الآيات المباركات من سورة النور في لقاءين مسابقين ما أوجبه الله عز وجل على المؤمنين في مثل هذه الحالات من إحسان الظن بالاخوه والأخوات والتثبت من القول قبل الخوض فيه ونقله واشاعته والتفكر في حشم الكلام وأبعاده وسوء عواقبه والسكوت عن الخوض في هذا الباطل الذي يضر ولا ينفع ولا يكفي مجرد السكوت بل لابد من زجر القائل وتجبيب والتبرع الى الله جل وعلا من سوء فعله وحاله وجرأته على عرض إخوانه وأخواته وانتهى بنا الحديث إلى سؤال طرحناه وضاق الوقت عن الإجابة عليه ألا وهو إذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر في محكم آياته عباده المؤمنين عند سماع الشائعات خاصة ما يتعلق منها بالتاحشة أن يمسقوا عن الخوض في حديثها وان يبادروا الى القول الذي علمهم الله عز وجل اياه ان يقولوا بمثل افواههم هذا اثق مبين سبحانك هذا بهتان عظيم فلماذا لم يدخل الوحي رضي الله تعالى عنها من اول لحظة خاض أهل الافك في عرضها برفع المعاناه عنها وعن من يهمه شانها وما بال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد توقف في امرها وسال عنها وبحث واستشار وهو اعرف بربه وبمنزلته عنده وبما يليق به سبحانه وبحمده وهل ما قال سبحانك هذا بهتان عظيم او قال هذا اثم مبين كما قال فضلاء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الوحي يتاخر والنبي يتوقف صلى الله عليه واله وسلم فلماذا مع ان المفروض على المؤمنين جميعا ان يبادروا إلى التدخين ويقولوا بملء افواههم هذا حق يمين هذا برهان عظيم والجواب كما يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا من تمام الحكم الظاهرة التي جعل الله عز وجل هذه القصة سببا لها وابتلاعا وانتحانا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته والمؤمنين جميعا ليرفع الله عز وجل بهذه القصة بأقوانا ويضع بها آخرين ويزيد الذين احتدوا هدى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا واقتضى تمام الامتحان أن حبث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي شهرا في شأنها فلم ينزل عليه شيء في ذلك ولتتم حكمه الله التي قدرها وقضاها ولتظهر على اجمل الوجود واوضحها وليزداد الذين آمنوا إيمانا وثباتا على الحق والعدل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته والصديقين من عباده ولتزن العقوبية المراده من الصطيقة وابويها ليزن صدر الله عز وجل ونعمته عليهم ولتكون الحاقة والرغبة منها ومنها فويها والاتقار إلى الله جل وعلا والذل له وصدق الملجأ إليه وحجم الضر به والرجاء منه ولينقطع, ولينقطع أملها في غيره سبحانه ولتيهة من حصول المصرة والفرج على يد أحد من الخلق وقد وثفت رضي الله تعالى عنها هذا المقام حقه حتى بعد نزول براءتها وبشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها قالت أمها لها قوموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي وهكذا عرفت الحق لاهله لله تبارك وقد وفت رضي الله تعالى عنها هذا المقام حقه حتى بعد رسول براءتها وبشاره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت امها لها قام الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي وهكذا عرفت الحق لاهله لله تبارك وتعالى الذي هو اهل التقوى واهل المغفره وايضا فان الله تبارك وتعالى احب ان يظهر منزله نبيه صلى الله عليه واله وسلم واهله عنده وكرامتهم عليه أحب ربنا تبارك وتعالى أن نبهر منذلة رسول الله وأهله عنده سبحانه وترامتهم على الله جل وعلا وأن يبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخرجه عن هذه القضية بالغسية ليتولى هو سبحانه بنفسه مهمة التفاع والمنافحة عن رسوله وآل بيته والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شجع ولا ينسب حليش فيه عمل بل يكون الله وحده هو المتولي لذلك. الدائره رسوله صلى الله عليه واله وسلم على نحو قول الله جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا وقوله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالمحاربه ولتقر عين كل مؤمن صادق ضار ان ظلم او اهين في سبيل الله وليعلم علما اليقين ان الله عز وجل من وراء اعدائه محيط وهو لهم بالمرصاد ثم انه ناصره ولو بعد حين اضف الى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان هو المقصود بالاذى والتي رميت زوجته فلم يكن يليق برسول صلى الله عليه واله وسلم ان يشهد ببراءتها مع علمه او ظله المقارب في العلم ببراءتها فلم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها ولهذا لما اتعظى من اهلهم قال من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي والله ما علمت الا خيرا والله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على اهلي إلا معي فكان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرائن التي تشهد ببراءه عائشه ما لم يكن عند غيره من المؤمنين ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم بكمال صدره وحسن ظنه برده وثقته به وفى مقام الصبر وحسن الظن والثقه بالله تعالى حقه حتى جاء الوحي بما اقر عينه وسر سؤاده وعظم قدره وظهر للمؤمنون احتفال ربه به وعناؤه بشأنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا يثمن خلف كل بادية نعمة، وفضل، واحسان من الله تبارك وتعالى العليم الحكيم. وبعد هذا الأدب الرفيع، السقوط عن الخوض في الباطل. وتجرؤ الخائب وتكفيهم واستبروه منه هذا الهدف المستفاد من قوله تعالى ولولا إن سمحتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بفتان عظيم وعندما تصل الى اعماق القلوب فتهزها حفزا وهي تطلعها على ضخامة ما جمت وبشاعة ما فعلت حتى اذن يشيه التحذير الى هزم من العودة الى مثل هذا الامر العظيم الذي يشيه لاجله وجدان مرة ثانية يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا إن كنتم مؤمنين نعم لقد ناقوا مرارة التجربة القاسية ولتحدهم نارها والمؤمن لا يلتق من شحر مرتين فتلب قطيب نفسه أن يخوض في عرض إخوانه وأخواته بعد هذا التعديل الشديد والوعيد الأكيد وبعد معرفتهم بعظم هذا الشر الذي يترتب عليه الحد والنسان في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة يستوي في ذلك القائل والسانع بغير انكار اشترافهما في احتجاز ما الله عز وجل عنه وإن كان المتكلم اعظم جهرها وتامل اخي المسلم حفظني الله واياك ما في قوله تعالى يعظكم الله فالواعظ هنا هو الله الذي يعلم ما يصبح النفوس ويعلم النوايا والغايات والاهداف يعظكم الله في أحسن موظمه وأنسبه للسمع والطاعة بعد الخروج من التجربة القاسية التي تشهد الجرم وتوقد شهرة الانبياد والخضوع لأمر الله في قلوب من وعى عن الله جل وعلا يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا لكن المسألة موقوفه على ايمان ان كنتم مؤمنين هذا التعليق تعليق الايمان على الانتفاع بالموعظة يدلنا جميعا على ان الإيمان ليس مجرد وصف يوصف به أي إنسان ليس مجرد وسام يزين به ان يصبر كلا فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا الايمان عباد الله حقيقة مركبة من معرفه ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم علما وتصديقه عقدا والإقرار به مبقى والخضوع له أو الانقيام له محبة وخضوعا والعمل به ظاهرا وضاطلا وتنكيبه والدعوة إليه بحسب الإمكان وكماله كمال الإيمان وما تقدمه أفض الإيمان وكماله الحب لله والبغض لله والعطاء لله والمرح لله وأن يكون الله جزو على وحده وإلهه ومعبوده فلا يتوجه إلا إليه ولا يقصد غيره سبحانه جلت أسماؤه وعظمت شفاته والطريق إليه الطريق إلى تحصيل هذا الإيمان تجريب متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وظاقنا وتغيب عين القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الهدارة من أمه أنه وعباد الله قوة عاصمة عن الدناية دافعة إلى المكرمات ومن ثم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدعو عباده إلى خير أو ينقذهم من شر فإنه يجعل ذلك مصد الإيمان المستقر في قلوبهم فكثيرا ما نقرأ في كتاب عز وجل يا ايها الذين امنوا ثم يأتي بعدها تفعلوا كذا او لا تفعلوا كذا ما يذكر الله جل وعلا التكليف اولا ثم يعلق الايمان على حصول الانتزال افعلوا كذا ان كنتم مؤمنين لا تفعلوا كذا ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ومثال ذلك ما تقدم في اول السورة التي معنا وَلَتَمُّذْكُمْ إِمَّا رَأْفَ تُمْكِدِينِ الله مَتَا إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والآية التي معنا يعيبكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين فالمؤمنون يستحيل أن يكشف لهم عن دخول هذا الشهر وسوء عاقبة المتصورين لا يمكن أبدا أن يحذروا هذا التعبير ثم يعودون إليه وهم منون والسؤال ماذا لنا نحن مع المؤمنين؟ لا نكاد نقف على مناسبة من مناسبات القي والقال إلا وتشرق لها أعباقنا وتفتح لها آذاننا وتحد لأجلها ألف دون فعله بسوء عاقبه أو سوء موقف بين يدي الله جل وعلا الكل يتكلم والكل يخون والكل يقول دون بينه او دليل او برهان هذا ان دل على شيء فانما يدل على ضعف الايمان او تلاشيه في القلوب وما احداث الايام الاخيره في قرية منا لبعيد حدث وقع بعيدا عن اعين الناس لم تطلع عليه عين ولم يشهده انسان واذا بالحكايات تنمق والاتهامات تزوق وتتداولها الاسره كانها حقيقه لا مريه فيها ولا صيام صدق او صدق وشعى فيها من شعى بدون زينه مع ان الكلام سابق لها بأيام كذب على المنظر في حمعدها من هنا في يسمعون لها سبحان الله هذا الإنم نسمع بجميع وقفة صبت يا عباد الله مع النفس. الله الله في أنفسيكم. الله الله في أسلاتكم. الله الله في أعراض إخوانكم وأخواتكم الله الله في موقفكم بين يدي ربكم وهو سائلكم عن النقيل والكثمان من اعمالكم فمن يعمل بطال غرة خيرا يرى ومن يعمل بطال غرة شرا يرى هل يصعب عليكم يا عباد الله أن تحبسوا ألسنتكم في المكان المهيا لها ولا تتعرضوا بذلات إخوانكم على فرض وجود الزلات نرجو أن يكون ذلك وتأملوا معي الآية التالية لهذه الآية الكريمة يعظكم الله ان تعودوا لنفسه أبداً إن كنتم مؤمنين إن كنتم من تشفؤ منهم كل إنسان حر في تصرفه لكن بعيدا عن الإضرار بغيره عن الإضرار بغيره وتناول أعراب الآخرين سبحانه يقول الله عبد وجل ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يبين إذن هي من البيان والتوضيح أو البيان والوضوح إذن هي من البيان والوضوح بمكان لا يخضع الله عز وجل جل الايات المشتمله على الاحكام والاداب والمواعظ والزجر والترغيب والترهيب على مثال ما بين في حادث الاثم وكشف ما وراءه من كيف وما وقع فيه من خطايا واخطاء لنعتبر ونضطر والله عليم حكيم عليم يعلم البواعث والنوايا والاحداث والغايات يعلمه مداخل القلوب ومكنونات الضمائر ومسالم النفوس حكيم في علاجها وتدبير امرها ووضع الغضب والضوابط التي لا تصلح الا بها فلا بد اذا من خلوص النيه وشمو الهدف والغايه وطهاره القلب ونقاء الصبر وذكاء النفس ولم تزكى نفس الا بان يعلم صاحبها ان الله عز وجل معه حيث كان فيستحي أن يراه الله حيث نهاه أو يفتده حيث أمره ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ولما بين ربنا سبحانه وتعالى ما كان على أهلك وما كان من استمع إليهم وما يجب أن يتأذب به المؤمنون في مثل هذه الحالات إن كانوا مؤمنين يقول سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الباطشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ليبين ربنا سبحانه أن من أحب ذلك فهو مشارك في هذا الزم كما شارك فيه ومن تكلم به ومن سمعه فلم ينكر وليبين ربنا سبحانه ان اهل الافت كما يستحقون العقاب بما اظهروه يستحقون العقاب بما اظهروه ويسروه الله سبحانه يعلم خائنه الأعين وما تخفي الصدور ولن يغيب عن علام الغيوب سبحانه ذنب ترتكم برتكم او جريمة فعلت ان الذين يحبون ان تشيع التاحشة في الذين امنوا لهم حذاب أليم في الدنيا والآخرة كما يستحقون العقاب بما اظهرون يستحقون الحقاب بما أسروا وذلك يدل على وجوب سلامه القلب والصبر للمسلمين فليس المسلم من سلم المسلمون من جسانه ويده فحص بل من سلم المسلمون من جوارحه كلها ومن قلبه كذلك المسلم من لسانه وجوارحه وقلبه وانما خص النبي صلى الله عليه واله وسلم اللسان واليد بالذكر لأنهما اسرع الى انزال العقوبه وايقاع الضرر من غيرهما اما القلب فهو الملك والجوارح زواجع فلا بد من سلامه الصبر للمؤمنين والا كان هذا الوعيد الشديد إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ومن هذه الايه نستخلص الوسيله الوفائيه السابعة من وسائل حجب جريمة الزنى ومقاومة وقوعها في مجتمع القهر والعثاب جماعه المسلمين. الا وهي تطهير الجرادة وحجبها على محبة اشاعة الباحشة للحقنين. ومحبة اشاعة الباحشة جميع الوسائل المؤدية إليها أصحاب ضع عليها، سواء كانت قولاً أم فعلاً أم قراراً أم ترويياً لأسبابها أم سكوتاً عليها، أي شيء يضع يد عشة عليها داخل. في محبة في الباحلة ومحبة الزاق الذي لا يمكن وإن كان ولا بد من تفصيل فإنما يقع تحت هذا الوعيد الشديد اولا وداد أبي بنت تعاد تحرير المرأة في بلاد المسلمين. من الحجاب والتخلص من الأوامر الشرعية التي تدفل للمرأة كرامتها وعفتها وحياءها وشرفها أولئك الذين يسميهم الأذيب النابغة كان الإله رحمه الله تعالى المجدد مات هل سمعتم يا من عندك أن إيمان باللغة بجمع على نمط هذا الجمع جمع في اللغة العربية معروف جمع مذكر سالم او جمع وأنه سالم فما هذا الجمع مجتدينات لا هو جمع مذكر سالم على اليد ولا جمع وأنه سالم على اليد فلما خرجت هذه الكلمة المقصورة من لسان هذا الأديب النابغة سوى عن معنى هذه الكلمة. فقال جمع مخنف سالم. جمع مخنف سالم. فقال سائله والله ما احوج النفة العربية في عصرنا هذا الى اضافة هذا الجمع. لذا جمع ذكر سالم للذكور الذين يستحقون هذا الوصف. وجمع مخنف سالم ينسي بخناه. وجمع مخنف سالم يناسب هؤلاء الذين يريدون الاباحيه والعري والتأدب والغلاعة والمجوم لنشبه تاحشة في مجتمع القغل والعفاق جماعة المسلمين وفي هذا يكون صاحب كتاب حرافة الفضيلة الله ومن أجل أمي هذه المخاطر واشدها نصوصا في تنميه الامه والحلال اخلاقها واخراقها في شهواتها سعي معادي جبنه الذين عدلوا عن حمايه اعراض الحشيمين الذين عدلوا عن حماية الاداب الاسلاميه في نسائه ونساء المؤمنين الى مدارج الفتنة ومحبه اشاعه الفاحشه وانتشارها الذين عدلوا عن حراسه بقاء الاعراض وحمايتها الى زلزلتها عن مكانها وفتح ابواب الاصلاح في ازدحامها وهذا كله تحت شعارات مضللة ودعايات مزورة باسم تحرير المرأة حقوق المرأة وتواف المرأة بالرجل في سلسلة شعارات تناولوها بعقول صغيرة وأفكار صريضة وترشنوا مع العزف الشديد في ديار المسلمين بالحتاف والمناداه بها لخلع الحجاب ورفع الحياة ونشر الرذيله والفاحشه بين لسان المؤمنين حتى يكون لسان حال المسلمه مع الاسف ولا اقول الكافره المسلمه حيث لكم ايها الاباحيون وسلفوا في سبيل ذلك كل سبيل وصاحوا من كل جانب بالدعوة تارة والتمجيد تارة ونجل وسائل فتات تارة أخرى حتى تزلزلت الأقدار تحت حتى الأرض تحت أقدار المؤمنين وصاروا لا يعرفون طيبا من قبيسا. ولا صالح من فاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكانت البشره الأولى من قمور هذا الفساد مع الهدف الشديد يا ليتها خرجت من مرقص نهمين بارشها المصران وإنما خرجت من واعظ البعود الى فرنسا بتاع ابن رافع التخطاوي الاسحرين مع الاسف الشديد ثم تتابع اشبياء الكلالة وعلى رأضهم معقص هذا نصرامل دخل فجوان المسلمين لأذن المسلمين فتحوا له الباب على الوحايد ولماذا لا يتكلم لماذا لا يهزم في دين الله تتجاه وجاء من تحت جالب فا حسين وكيه وكيه إلى أن تولى كبر هذه الدعوة الآثمة المدعو قاسم أمين بكتابه تحليل المرأة تحليل المرأة ماذا؟ ونو صدق لقال تعديد المرأة بشهوده ومجوله وغلعت وإن تعجب تعجب أن جماعه جماعة من الشباب المثقف الغيور على دينه يقع بابا هذا الاسفاق فلا يدفع لهم بمجالة بالجوزة بشأن تحيجة النار ويزعو انه يحفظ عرضه وقرأته وساعده على تنفيذ ذكاته والله الزعيم بتاعه. من عمه من تفلول وإنما تصدوا أحد الإجلال اذكر هذه الأفراد على سبيل التشكيل ولا بيان من أفضل إلى الله تبارك تعالى لا وإنما لأن الكثير من المسلمين على الأسف الشديد تخطوح لهذه المسلمات والشخصيات يضرب لها السلامة عظيماً وإجلالاً عند سماع اسمها أنا سعدي درنول وأخوه أحمد سعد اول من ساعد المسلم قاسي امير على تنفيذ فكرته ثم كانت حركه النساء في تحرير المراه التي راستها هدى شعراوي اول امراه مصريه والعربية تخلع الحجاب في قصه تدمي القلوب لو كانت فيها حياه ذلك ان سعد تغنول هذا لما رجع من بريطانيا مؤحنا بكل عوامل الحد ومقومات الإسلاد في الإسلام أقيم له صرابطان احدهما للرجال والآخر للنساء وكنا إذاك محشبات فلما نزل للطائرة عمد مباشره إلى صرابة النساء المحشبات فاستقبأته هذه العاهرة لحجابها ليخلع حجابها فمد يده يا ويلها فخلع حجابها ثم خلعت النسوه وفض تصديق حاد لهذه الجريمه النكراء ثم كان اليوم الثاني الحزين الذي تولت كبره زوجة شعب دخول خفيه بنت فهم التي سماها بيزمت على نظام الهوروبيه الغرفيه سعد تغلود قامت مع نسوة بمظاهرات نسائية امام النيل فخلعنا الحجاب ودشنه بالاقدام واشعلنا به النار ولذا سمي هذا الميدان المشهوم ميدان التحرير هذا ميدان التحرير لان وقعت مصادمه نصوص الكتاب والسنه ومبارزه الله تبارك وتعالى بالمعاصي نسال الله جل وعلا ان يرب كيد الشاهدين في نحورهم وان يرب المسلمات الى دينهن معرضات عن كل العمياء عنا انه ولي ذلك ومولاه ادعوهم الى الله <تصفيق> جميعا مبارك على محمد, آله وأشهد إله وأشهد محمد وعلى آله وصحبه أن محمد عليه وسلم سليما كثير كثيرا فكما يقع تحت هذا الوعيد دعاة تحليل المرأة الذين سمعت طرفا من مكيدتهم يدخل كذلك دقولاً أولياً كل مرأة استجابت لهذه الدعوة كل مرأة أو فتاة استجابت لهذه الدعوة الآدمة وتابعت خيوط القوضة الصابرة عند غاية العالم عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم خرجت من عشها على غير ما اراد ربها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم تخالف الرجال وتجالس الاقران وتجشب الشعور والنهود والسيقان تخضع في وتفعل ما لا يرضي الرب تبارك وتعالى ويحفظ وزراها ويشارك في اسمها من ولاه الله حتى وجل امرها من أب أو زوج سأريد أن أقول من الرجال لأن هؤلاء لا يستحقون وصف الرجولة انما هم أجداه رجال أو ديائر لا غيرة عندهم ولا نخوة في قلوبهم أو كانوا يعقلون وانهم لمسؤولون بين يدي الله عز وجل عن هذا السوء والفساد والانحطاط الذي وصلت اليه حاله المراه المسلمه مع الاسف الشديد ثم ياتي من بعد ذلك وسائل الاعلام على اختلاف انواعها ودرجاتها والتي أصبحت تعبد من دون الله سل وعلا ونواصل حديثنا لمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع الوسيلة الوقائيه السابعة من وسائل المنعين شيوع الزاحشة بين المؤمنين من خلال آيات بينات من سوره النور المباركة هذه وسيلة هي تصفير القرادة وحجبها عن محبة شيوع الزاحشة في الذين امنوا كنا في اشاعتها من اضعاف جانب المنكرين لها وتقويه جانب الفسقه والاباحيين وكنا قد بينا في لقائنا الماضي ان محبه شيوع الفاحشه في المؤمنين تنتظم جميع الوسائل القبيحه اليها من قول او فعل او اقرار او ترويج لاسبابها او السكوت عنها وهكذا وقد توعد الله عز وجل هذا الصنف من البشر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 فكل فعل يتضمن محبه أن تشيع الباحشة في الذين آمنوا يدخل تحت هذا الوعيد فإن الله تبارك وتعالى قرن الوعيد بمجرد محبة أن تشيع الباحشة في الذين آمنوا وهذه المحبه قد لا يقترن معها قول او فعل فكيف اذا اقترن معها قول او فعل مجرد محبه شيوع الفاحشه المؤمنين يستوجب العذاب الاليم في الدنيا والاخره فكيف ان سعى الى ذلك وساعد فيه وأعاد وزاد يقول رحمه الله فإن الواجب على المسلم أن يضغط ما أضغطه الله حتى وجل من فعش الباحشة والقرد فيه بها وإشاعدها في الذين آملوا فمن رضي فعل قوم حشر معهم كما حشر بمرأة غوط معهم مع انها لم تفعل ساحشة القواب مشرت مع قومي قوت ونالها العذاب وعنفها العذاب معهم لانها رضيت يزدع لهم وهذا يذكرني بكلمة وضاءة توجهت بها كاتبه معاصره قلنا في اللقاء الماضي ان هذا الوعيد ينطبق على دعاه تحرير المراه في بلاد الاسلام من الحجاب والتخلص من الاوامر الشرعيه الضابطة لها في عزتها وحشمتها وحيائها كما ينطبق على كل امراه وستاة استجابت لهذه الدعوات الآدمة فخلعت حجابها وألقت حياءها وراء ظهرها كما ينطبق على كل أمي أو زوج فتح مجال التبرج والسفور أمام من ولاه الله عز وجل أمرها من زوجة أو بنت أو أخت تذكرني هذا كما قلت بكلمة وضاءة لكاتبة معاصرة لكاتبة معاصرة توجهت بها إلى هؤلاء الزلايين أشبال الرجال الذين ماتت الغيرة في قلوبهم وتجمدت دماء النخوة والرجولة في عروقهم فتتابعوا على السماح للمراه بالتبرج والسفور تتابع النار في الهشيم الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تقول رحمه الله تعالى ان واجب الحق والنصح يقتضي ان اوجه كلمه الى الرجال كما وجهت كلمتي الى النساء لأن السبب في انتشار داء التبرج واستفحال شرحه انما يرجع إلى إهمال الرجل في القيام بحق المرأة وهذا الإهمال ناشئ عن جهله أو تجاهله لأنه مسؤول عنها نفسا وعقلا وجسدا وأنه قيم على كن برعايتها اذن كان او زوجا او اخا لذا قال نبينا صلى الله عليه واله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وانه مامور بالقيام على تعزيزها والعنايه بخلقها ودينها ودنياها واخرتها كما قال ربنا جل وعلا الهجال قوامون على النساء وأنه رقيب عليها في أفعالها وأحوالها وتقواها وأدبها كما أمره بذلك ربه جل وعلا في قوله تعالى والذاتي تخافون نشوزهن معرفوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سبحان الله هكذا تعامل المرأة في حال عصيانها لزوجها ونشوزها عليه فكيف تعامل حال إعراضها عن منهج ربها وتنكبها للصراط وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم تقول رحمه الله فما أفسد المرأة إلا فساد الرجل واستهانته بدينه فكل امراه فاسدة إنما دفعها إلى الفساد وفتح أمامها بابا أب أو زوج ولعل الكثير منا يتعظم وصف المرأة بالفساد لمجرد تبرجها وتسورها ويقول يتصوي وتصوم وتصدق وتحش وتفعل كذا وكذا أكثر من كثير من المرقبات والمعجبات على ما بالفساد وأقول يا أخي أول على نفسك فلست ارحم بها من نبيها صلى الله عليه واله وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله المؤمنين رؤوس رحيم وهو يقول شمسان من امتي لم ارهما فذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها ساد الطبراني رحمه الله اذعنوهن فانهن ملعونات فاين وصف اللعنه من وصف الفساد ثم ان صومها وصلاتها وصدقتها وحجها لها وانما تبرجها افساد لها ولغيرها فكيف يقاس هذا على باس يا عباد الله تقول رحمه الله فكل امراه فاسده انما دفعها الى الفساد وفتح امامها بابه اب او زوج فاسد لم يعرف الله ربه فعمي عن الصراط المستقيم فزاهرا بالخروج عن الدين والاخلاق او اب او زوج ضعيف الاراده مستضعف قد فقد بخوة الرجال وغيرته ضعيف الإيمان متغافل عن أوامر الرحمن مستهين بمعصية الله تبارك وتعالى في لهذا الأب الذي يشفق على بنته من الاختمار ولا يشفق عليها من غضب الجبار وعذاب النار. أعجبوا لهذا الأب او الزوج المغرور المفتون بجمال أمه او زوجته الذي قد ينظر إليها الذي ينظر إليها متخلصا المبهرة ويعرضها لكل العيون مبارير الأحور يفرح. إن السرع جمالها الابصار ويسخر بان تزوج او انجب جمالا باهرا يلفت الانظار